إِلَّا جُزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّ جِزَ الْعَلِيمِ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 ولقد اتينا داوود مننا صُلبيا يا جبال اووي بماعه والطير والانا له الحديث ان اعمل السابغات وقدر في الشر اعملوا صالحا اني بلا تعملون ضصير ولسليمان الريح قدها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ولن ونزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماسيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل ثَرَوْا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ فَلَمَّا تَضَيَّنَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاءٌ الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسه في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال أكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السيل سير فيها ليالي وايام امين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث جعلنا لهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صابر شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظننا فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم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 ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إلى فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي كبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مباشرة عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحظتم به شركاء كلا الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين كلكم ميعاد يوم لا تاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يدي ولو ترى اذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقم يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صدرناكم عن الهدى بعد اجائكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر الليل والنهار بل المكر الليل والنار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعله شَرُّ النَّدَامَةِ لَن نَرَاهُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعلمين قل إن ربي يبسط اللزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقلبكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون يَسِيرُ عَلَى ذِي مُحْضَرُونَ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضلا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات مطلوبة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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من عشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل انما اعظكم بواحده ان تطوموا الله مسنا وفراد ثم تفكروا ما بصاحبكم من جن انه الا نبي كون بين يدي عذاب شديد وما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء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 دَعِيلَ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَظُنُّونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ دَعِيلَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ مَا بَيْنَمَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ